اتدعى الدين ودعى تجرى أنها حسنة فقد دعنا أن محمد صلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمسؤلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه المحاضرة التي سمعتم عنوانها وسطية الإسلام وسماحته ليس الغرض منها المغارنة بين الإسلام والأديان الأخرى لأن الأديان وهي المسيحية واليهودية ما جاء به موسى وما جاء به عيسى الأصول كلها موجودة في كتاب الله عز وجل أما الغلوب والإفراد فهذا هو من عمل أتباع أولئك الذين اتبعوا الذين تدعوا أهواءه وكون النصارى غلوا في عيسى وجعلوه ابن الله ساره ثلاثة هذا لم يأتي به عيسى عليه السلام وكذلك تفريط اليهود حتى قتلوا الأنبياء هذا لم يكن في ديانة موسى حديثنا هو عن وسطية الإسلام في احكامه أحكامه والحديث ان انجلق في هؤلاء الشباب في كثير من بلدان العالم الإسلامي حتى دخلت عليهم الأفكار من أعداء الإسلام وحكموا على المجتمعات الإسلامية بالرد بحيث أنهم لا يرون عن الإسلام وعلى حق إلا هم نتحدد في آيات في كتاب الله عز وجل تبين الوسطية في الإسلام وكلالك متى نشأ التفرق وأسبابه وكيف كان التفريض له من يغذيه وكذلك الإفراط الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغبره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيآتي أعمالنا من يهدئ الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله أرسله بالهدى وديني الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيمة أما بعد فإن من نعم الله وفضله أن جعل هذه الأمة المحمدية أهضل الأمم وأعدلها فشهد لها بالوسطية ومعناها العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدويا ولذلك قبل شهادتها على الأمم السابقة عليها لإيمانها وتخضيقها بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فقال لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد أخرج البخالي في صحيحه في كتاب التفسير مفسراً الوسطى بالعدل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعليك يا رب فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغت؟ فيقول لما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد أمته ويشهدون أنه قد بلق ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك اجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهي خير الأمم التي أخريت للناس قاطبة فعلى أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي خيرها وأكرمها على الله عز وجل وكذلك رواية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وسمعوا خيرية هذه الأمة بعد الإيمان بالله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد أكرى الله عليها وجعلها خير أمة أخرية للناس فقال كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فبين تعالى أن سب خيريتها هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله كما اشطفى لها أفضل رسله وأكرم أنبيائه الذي يعز عليه ما يشق على أمته وهو هو من خيارها واوسطها نسبا ومكانه وبعده فيها نبي الرسول لقد اهات رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما ارسله كافة جمع رسله للناس كافة وجعله خاتم الانبياء والرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا كافة لناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأنزل عليه أشرف كتبه وجعله مهيمنا على الكتب قبله شاملا لخير ما فيها مصدقا لما اجتمعت عليه من الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده والدعوة إلى الخير والبر والتقوى قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديهم الكتاب ومهيمنا عليه. إذ لم يفرق الله فيه من شيء تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها مبينا ذلك بالسنة التي هي وحي من الله فيها البيان والتفصيل لما اجتمل عليه كتاب الله كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وبإرسال هذا النبي الكريم الخاسم للأنبياء والرسل جميعا وإنزال هذا الكتاب الشامل الكامل الناسق للكتب السابقة كلها وإبلاغ هذه الرسالة الرحيمة للعالمين جميعا وما أقفلناك إلا رحمة للعالمين شرفة هذه الأمة وبمتابعتها الكتاب الله في به والاهتداء بهده والأحض بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت خير الأمم وأوسطها وأعدلها لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمستكم به لن تضلوا كتاب الله وسنته وكان أسعد هذه الأمة بهذه الخيرية وأحرصهم عليها قولا وعملا واعتقادا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون لهم بإفسان من القرون هل المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قول خير أمة قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويلحق بأهل القرون الثلاثة المتدعون لهم بإحسان المتمسكون بهدي الكتاب والسنة الذين وصفهم في قوله صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة إلى فرق تمفترقت الأمة السابقة قال صلى الله عليه وسلم وتفترق أمة الى ثلاثة وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه وهذه الواحدة هي التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائمة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أم الله تعالى وهم المؤمنون الذين أمر الله باتباع سبيله ونهى عن مخالفته كما قال تعالى ومن ساقل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي مما تولى ونصله لجهلما وساءت مصيرا فهؤلاء المؤمنون جميعا الصائرون على هذه الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسانهم خيار هذه الدم وأوسطها وأعدلها وهو الأمر الذي مضى عليه أولئك الأخيار عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ودعوة إلى هذا الدين الحنيف. الحكمة والموعرة الحسنة والمجادلة لمن عنده علم بلته أحسن وهو المنهج الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده قال تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي الرحمة ادعو إلى سبيل ربك بالعكمة والموعظة الحسنة وجاهل بالته أحسن ان ربك, إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال قل هذه السبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من السكين كان أصرافها على هذا المنهج السطيح السليم حتى بدأ ظهور الفرق وما نشأ عنه من التفرق وهكذا كان اصحابه اتبعهم باحسان على هذا المنهج السوي والصراط المستقيم وفي آخر عهد الخلافة الراشدة بخلافة أمير مؤين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ ظهور الفرق أو التفقق والاختلاف وإن كانت الفرقة بدأت في عهد المصطفى من دل الذي قال من أصول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل وقد استأذن عمر رفيقته إلا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يأذن له خشية أن يكون في قفله صد للناس عن الدخول في دين الإسلام وهكذا إذا جعل المسلمون للكفار دريعا بهذه الوسيلة وهذا المنهج الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه خشية أن عمر إذا قتل هذا الرجل الذي صار بين المسلمين ومشهور إسلامه في الظاهر سيكون صد للناس من تدخل في دين حيث سيقولون انظروا محمدا من دخل في دينه قتله متى شاء في الخوالج على عليه رضي الله عنهم ودعية أنها المتبسكة لكتاب الله إذ كان أول إعلانها لآرائها بسبب قضية التحكيم بين علي ومعاهي رضي الله عنهما إذ قالت لا حكم إلا لله وقد قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل كما ظهرت الشيعة الراطرة أتلاع عبد الله بالسبب عليهوه الماكل فغلت في علي رضي الله عنه وهكذا تتابع كتبت كما أخبر مصطفى صلى الله عليه وسلم وابتدع كل فرقة في الدين ما الذي أذن به الله وانحربت عن سواء الصراط المستقيم كما قال تعالى وأن هذا صراط المستقيم تتبعون ولا تتجعوا السبل فتفرق عبدهم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وقد أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه الدمام أحمد عن عبد الله بيمسجوج رضي الله عنه قال خط الله صلى الله عليه وسلم خطا بيديه ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله فطوطا ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه سيطان يدعو إليه ثم قراروا أن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن وقال مجاهد البدع والشهوات والله عز وجل وحد سبيله لأن الحق واحد وأما سبل الشر والبدع والأهواء فكثيرة وقد تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من اشتراق هذه الأمة إلى فرق متعددة في الأهواء فالحرمس عن اشتراق المستقيم وما لا تحل فرقة مع أهوائها إما إلى إفراق أو تفريق وابتلعت وابتعدت عن الوسطية التي وسط الله بها هذه الكمة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم كمة الوسطة أي عدونا الخيارة فالإسلام هو الدين الوسط بين الأديان فلا غدو النصارى الذين جعلوا عيسى عليه السلام إلا الله ولا تفريط اليهود الذين بثلوا الأنبياء وكذلك أصبح آخر السنة هم الفرقة الناجية التي وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من كانت على ما كان عليه هو أصحابه الوسط بين الفرقة التي منها الغالي والجابي والرافق غاله في عليك أبي طالب رضي الله عنه حتى جعله بعضهم إلهة والخواري كفروا وكفروا كثيرا من الصحابة وكفروا المسلمين بالمعاصر فصار أبو الفرقة يدور بين الغلو والإبراط وأهل السكنة أصحاب المنهج الوسط على هجي خاصي وطريق المستقيم وسط في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم فلا إفراق ولا تفريق ولا حدث في الصحيحين وبينها مستفيضة في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجلة وأهل هذا الفكر بالحرف عن الصراع المستقيم يحركون النصوص عن مواضعها وينزلونها على غير أهلها ولذلك سنوضد في باب الأسماء أي أسماء الإيمان والدين وأحكام أصحابها في الدنيا والآخرة وبيان وسطية أهل السنة في ذلك تفصيلا لأن هذه الأكثار منتشرة لا سيما بين الشباب الذين يحركهم بالعواطف ولا يرجعون إلى العلماء المرثوق بهم علما ودينا ليبينوا له الحق فيما يساهدونه من أحداث وإنما يرجعون إلى سلوك الإنترنت والفضائيات وبناء على ما يسمعونه أو يساهدونه يصدرون أحكامهم لا على أفراده حسن بل على المنسمعات الإسلامية وصطيئت أهل السنة في الأسماء والأحكام المراجب من أسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكذا والمرض بالأحكام أحكام هؤلاء في الدنيا والآخر أي احكام أصحاب هذه الأسماء وكانت مسألة الأسماء والاحكام في أول مسألة من مسائل القصول وقع فيها الخلاف والإزاء بين الطوائف المختلفة بعد الأحداث والحروب التي جرت بين عليك الأبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما وما ترتب عليها من ظهور الخوارج الذين كثروا بالدم وجعلوا صاحب الكبيرة كافراً والرافوة والقدرية والمحتجلة والمردئة فسناجع الناس في المرتكب الكبيرة من المسلمين ماذا يسمع أهو مؤمن أم كافر أم وما حكمه في الدنيا بناء على تلك الأسماء وما حكمه في الآخرة سرقت الخوائف في ذلك على طرفين وباصمة فالخوارج والمحتجلة في طرف وإن كان المحتجلة يخالفون الخوارج في التشمية في الدنيا وطواف المرجئة في الطرف المقابل وأعلى المرجئة الخالصة سياكة وأهل السنة وسط بين الطرفين وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في تعريف الإيمان وحقيقته عند كل طائفة ولهذا يحصل اولا تعريف الإيمان أولا عند أهل السنة والخوارب والمعتجلة اتفقوا جميعا على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوائل ثم خالق الخوارب والمعتجلة أهل السنة بقولهم إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعه وهو العمل بكل مأموره وتب كل محبوب ولا يجيد ولا يقص وإن الغنوب لا تجامع الإيمان بل تنافيه يعني لا يقول إنسان مؤمن بدأت تكاب معصية يستدلون بالمسي الشابه ولا يرجعون للعلمات لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجب أن يجبه مؤمن فقالوا كافر إلا يقولون أن المعاصي لا تجانع الإيمان من يتكب معصية أصبح كاجرا قالوا فإلا لهب بعضه باستكاب شيء من المعاصي لهب كله فما لنكتبه كبيره من سفائر كبير الجنوب ذهب ايمانه وصار حلالا للدم والمال ولكن بماذا يسمى؟ وعلت الخوارج يقول العاصي كافرا في الدنيا والاخره ففي الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مقابل المسلمين وفي الاخره خالد مخلد في النار وهم صرحا في عقيدتهم الباطل لما قالوا كافر قالوا لنا لي خالد فيها. وقالت المعتزله إن مرتكب الكبائر لا نسميه مؤمنا ولا كافرا بل في منزله بين منزلتين قال شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد 17 صفحه 6 وهذه خاصه المعتزله التي انفردوا بها وسائر اقوالهم تشاركهم فيها غيرهم يجسد فيها بالقول في المنزل بين المنزلتين هذه الحضية انفرت بها المعتزلة فقالوا أن الريل إذا ارتكب معصية من للإسلام ولم يدخل في الكفر فلكون يكون في المنزل بين المنزلتين لا تاهر ولا مؤمن لكن حكمه في الآخرة مصنف في النار وعلى هذا قالوا في حكمه في الدنيا لا نسمهم منه لا تابعون وإنما في منزل بينهما خري من الإيمان ولن يدخل التبر ويسمونه فاسقا حكمه في الدنيا حكم المسلمين في حرمة الدم والمار والعرض والتوارس ويصلى عليه ويفا في مقابل المسلمين فهذه معاملة المتكب الكبيرة في الدنيا وأما حكمه في الآخرة وهو خالب قلب في النار وعذابه دون عذاب الكفار فيها وذلك بناء على أحد أصولهم هو الخمسة والأصول الخمسة في الكتاب بالكارب عبدالجبار اسمه الأصول الخمسة وهو أدوه من فادي الوعيد يعني القاعدة عندهم أن الإنسان إذا ارتكب معصية فيها وعيد يوجبون على الله أن يدخله النار وإذا دخل النار لا يخرجوا منها لأنهم ينكرون عن حديث وذلك قلنا على أحد يقولهم الخمسة وهو وجوب إنفاذ الوعيد أي أن من يرتكب كبيرة عليها وعيد بالنار فإنه يجد على الله عز وجل عندهم إدخاله النار وإذا دخل النار فلا يخرج منها لأنهم يردون أحاديث الشفاعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها التي فيها التصريح بإخراج عصاة الموحدين من النار بل فيها إخراج من كان في قلبه مثل جرة من بما ان هذه احاديث مشهوره وتواترا قول الصحابه وغيره اما المرجئه اهل التفريق وهم طوائف والاصل الذي يجمع المرجئه جميعا والذي الاجه سمي بذلك هو اخراج الاعمال من اسم الايمان وهم على ثلاثة أصنام والذي يعنينا في هذا المقام هم البرج الخالصة الذين قالوا لا تضروا مع الإيمان معصيا كما لا تنفع مع الكبر طاعا لأنهم عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب أي إذا عرف ربه بقلبي فلا يحتاج إلى شيء بعد ذلك وإن لم يطلبه بلسانه فمرتقب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان وارتقاب الكبير لا يؤثر بإيمانه أما أهل السلمة والجماعة وهم وسط بين إفراق الخوالق وأهل الاعتزال وتطريق أهل الإرجاء فهم يقول وإن اتفقوا مع الخوالق في بتعريف الإيمان بأن اعتقادوا بالخلق وقولوا باللسان وعملوا بالجوارع إلا أنهم يريدون إلا أنهم يرون أنه يتبعع ويفجز ويجيب بالضاعة ويمكث بالمعصية وهذا هو الفرق بين أهل السنة والخوالج والمعتزلة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال وأصل قول أهل السنة الذي طارقوا فيه الخوالج والجمية والمعتزلة والموجية أن الإيمان يتفاضل ويتبحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار ما كان في قلبه بثاب جرة من إيمان وهذا هو المأسور عن الصحابة وإمة التابعين وإمهور السلفة وهو منهب أهل الحديث فأهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد ويقص يجيد بالطاعة ويأخذ بالمعصية والذي مضى عليه السلام الأمة هو أهمتها أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاطل وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كان في قلبه بإثقال ذرة من إيمان ومعنى ذلك أن في القلوب أفضل في قلب ذرة وهذا يدل على التبع والزيادة قد وردت في عدة آيات في كتاب الله تعالى فجادهم إيمانا وقالوا أسكن الله ونعم الوكيد وقال بإذ دادوا يزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسنون شعبة أعلاها حول لا إله إذن الله وأدناها إيمانة الأذى عن الطريق وبالبخاري والأسرة من الإيمان وعلى هذا فأهد السنة يقولون إذا ناقص الشيء من واجبات الإيمان فقد ذهب الكمال والتمام ولم يذهب كله كما تقول الخوارج والمعتجرة ولا يكثرون أهل القبلة ذنب من المعاصي والكبائر فإن أئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم وقبلهم جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان المتفعون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارث فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلم أن الزيان غير المحصر يجلد ولا يبتل والشارب للخبر يجلد والقادر يجلد والسالب يبطع يبطل ولو كانوا كفاراً لكان مرتديه ويجب وقتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة ويجمع السبب إذن في كتاب الله عز وجل ورد تلك المعاصر الزاني والزاني فجل بكل واحد منهم أتجد هم يقولون من ارتفع كبيرة أصبح كارفا فلماذا نجد في القرآن أن السارق والسربة كبيرة من كبائر والزاني والزينة كبيرة من كبائر صاحبها لا يفتل وإنما يقام عليه الحجة ذلك دليل على أنه على الإسلام ولم يخرج الإسلام فهذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارع والسارع والقاتل ليسوا كفاراً معتدين يسلحتون القتل فمن جعله كفاراً فقد خاله النص القرآن والسمنة المتواثرة وكفى بذلك غلالة ولا يقول بقول القرية بأنه لا يضر عن إيمان معصياً فإن هذه المعاصي وهي الزنا والسرقة والقلب وشرب الخمر قد عربت مختيبيها للعقاب في الدنيا بإقامة الحدود عليهم والحدود مضهرات والتقرير لا يكون إلا من ذلك وقد نص على ذلك حديث العجوانة في الصامت رضي الله عنه الذي أحريه المخالف لكثاب الإيمان قال صلى الله عليه وسلم بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسركوا ولا تجنوا ولا تبطلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأظنكم ولا تأخذ المعروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقبت الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله وإن شاء عفر عنه وإن شاء عاقبه وهذا الحديث صريح في الرد على الطائفتين فالمعاصي تضر مرتكبها إما بالعقوبة في الدنيا وإما في الآخرة إذا شاء الله عقاب مرتكبها ومعاله إلى الجن كما في أحدث الشفاعة المستفيدة لا كما تقول المرجئة لا يضر مع اليمان كما لا تفهم على الكريطة فهو قياس أو تمثيل فاسد لأنه مصادم للنصور ورد عن خوالي القائلين بكفر مرتكب الكبيرة كما نص على ذلك الكتاب الله بإقامة الحد عن الزعن والسالم بالجد والقطر وليس بالقتل وإذ لم يعاقف الدنيا هو تحت المسيئة وهو نص القرآن في قوله تعالى إن الله لا يقدر إذرك به ويقدر ما زول ذلك لإذن يشاره وإنما يسمي أهل السلة والجماعة مرتكب الكبيرة مؤمن عاصف أو مؤمن فاسق أو يقال مؤمن بإيمانها الفاسق بكبيرته ولا يسعدنا الفاسق الملي الإيمان الكلية كما تقول الخوارج ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتدل أيضا ولا يقولون أنه تام الإيمان كما تقول المرجأة لأن الأخوة الإيمانية ثابتة لمختكب الكبيرة بنس القرآن كما قال تعالى في آية الإصار فمن عفية له من أخي شيء فاتباعا بالمعروف وجعله أخا وهو خادر وقال تعالى وان طائفهما من الذين اقتسلوا واصلحوا بينهما فانبث احدهما على الاخرى فقالت التي تظلمي هل تفين الى الله فانبأت اخرج بينهما بالعدل واقسم ان الله يحب المقتلين انما المؤمنون بين اخويكم والله عز وجل وصلت طائفه خير منثفلين بالاثنين بالايمان مع الالتثال والبغى واخبر انه الاخوه وان الاخوه لا تكون الا بين المؤمنين لا بين مؤمن وكافر وإذا كان هذه وصول من كتاب استنصر طريقه في ان المعارض ان العاصم الكتب الكبيره ليس كافرا فلما تتفرق الصوالج ومن يقول بقوله المؤمن وقد لأبي صحيح بخارع أبي هرينف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كامل فقد باء به أحده معه ومثل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويجيب على هذا التساؤل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو ما أورده الإمام المخالي لكتاب ستابة المقتدين والمعاندين وقتاله في باب كثير الخوارج والمتدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى وما كان الله يغل قوما بعده الهداهم حتى يبعن لهم ما يتقون قال وكان ابن عمر يراه شرار سلق الله وقال إنهم اطلقوا إلى آيات النجم في الكفار فيجعلوها على المؤمنين ثم أورد البخاري حديث عليم لأبي طارق رضي الله عنه وبه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج طوم في آخر الزمان أحداث الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من خير قول البنية لا ينجاوز إيمانهم من أجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتله أجرا لمن قتلهم يوم القيامة هذا الحديث أخرجه البخارج وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها في هذه العبارة علق النوم رحمه الله يقول ننظر لفكة الصحابة ولتحديهم في اللواية وقال سعيد يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والله يقول يخرج في هذه ولم يقل منها وعلى هذا الأساس الذين يقولون بتكبير الخوارج يأخذون من هذه اللواية لأنه يقول يخضل في هذه الكفار ولم يقول يخضل منها يمرقون من الدين مركب السامي للرمية الحديث قلت وما ذكروا الصحابي والجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنه من أن الخوارج انطلقوا إلى آيات النذرة الكفار فاجعلوها في الكمنين يوضحهم ما رواه الأمام النسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار فقد أخبر يبن إسناده عن حجاج بالساعد حدثنا الفضل الغذوثين حدثنا أبو عاصر يعني محمد من أبي أيوب قال حدثني يزيد الفضل يزيد الفقير هذا التعبير من يقول أنه كان فيه مرض في بقرات ظهري وليس فقير يعني معدي من المال قال حدثنا يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رائعون من رأي الخوارج شغفني بمعنى أنه أحب هذا الرأي الذي سمي ما هو هذا الرأي قال فخرجنا في إحصابه من عدد نريد أن نفجأ ثم نخرج على الناس يعني خرجوا أو حج مجموعة منهم يريد أن ينتهي من الحج على الناس لأنهم كفا نريد أن نحج ونخرج على الناس قال فمرنا على المدينة فإذا جاد لله يحدث القوم جالسا إلى سارية عرص الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين يعني ذكر في حديثه إخراج القصات من النار فإنه وقد ذكر الجهنبين قال فقد يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته ويقول كلما أرادوا أن منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تحدثون قال أفتقرأ القرآن يمضي يا أخوة نسمع لهذا الحديث من ذلك الرجل الذي كان يعتنق برهب الخوائج وكيف اسلوبه مع صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ردنا هذا العالم الجليل للصحابي الفاضل عليه هذا يقول يعني يزيد الفقير يقول فقلت يا صاحب الرسول الله يعني يصيح عليك المسجد يا صاحب الرسول الله ما هذا الذي تحدثوه والله يقول إنك ما تدخل النار فقد أخذيتك يعني الصحابي لا يعلم هو يعلم هذا معناه ويتكلم بهذا الكلام ويقول كل ما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها أي في النار فما هذا مني تقولون قال فقال أتقرأوا القرآن قلت نعم قال هل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبهده الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرجه وهو كما نعرف بسوط عليه في كتاب الله تعالى في سورة الإسراء وبين الليل فتهجد به نافلة فلك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وهو المقام الذي يحمده جميع الناس فيه حينما يقلبون من الأنبياء الشفاعة وكلهم يتأخرون حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولوا أنا له ثم يتقدم بين جي ربه فيشبه في قضية الموقف ثم بعد ذلك يخرج قصاته من النار يعني الذي يبعث الله به قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت ورع الصراط يعني وصف الصراط ومر الناس عليه قالوا أخاه أن لا أكون أحفظ قال غير أنه زعم وكلمة زعم عند الأولين بمعنى قال ليش في المعنى لي لحمه وهي بمعنى قال أن قوماً يخرجون من المال بعد أن يكونوا فيها قال, قال يعني فيخرجون كأنهم عيلان السماسل قال فيدخلون نفراً من أنهار الجنة ويغفصلون فيه فيخرجون كأنهم القراطس قال فرجعنا قلنا ويحفظ أثرون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل هذا الجيد الفقير العصابة الذين كانوا معه يقول بعد أن سمعنا لهذا الدرس واحد بين المغرب والعشاق من جابر بن عبد الله رجعوا عن فكرهم وهو الخروج على عصاتهم المسلمين فما ورد في الحديث بن استدال الجيد الفقير في هذه الآيات على تخليط العصات من الموحدين في النار هو ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأن ابن عمر قال انطلقوا إلى آيات النجلة في القصة فطفقوها على الجلمين كما ورد فما قاله عبد الله بن عمر هو ما الله بن عمر رضي الله عنه من أن الخوارج انطلقوا إلى آيات النجم في الكتاب فجعلوها فلم نيل فقد استدل الفقيه على تخليد العصاه النار قوله تعالى رَبَّنَا إِنَّكَ منذكر تُذْكِرِ النَّارِ هُلَبْ أَخْزَيْكَ قُلَّ مَا أَرَادُوا منها يَخْرُجُوا مِنْهَا وَعِيلُوا فِيهَا وهذا للآيات المنسوذ فيهما من استحقوا الخلود فيها الذين هم أهلها من الكفار المكذبين للغسل المنكرين للبعث والكساب والعقاب بالنار والخلود فيها وليسوا عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بالشفاعة إن استحقوها وعاقبهم الله بقدر جنوب فقد أورد أبو الجليل بتفسير آية آل عمران بإسناده عن الأشهد الحملي قال قلت للحسن يا أبا سعيد أرأيت ما تذكرون من الشفاء حقه قال نعم حق قلت يا أبا سعيد أرأيت قول الله تعالى ربنا إنك من تذكر النار فقد أخذيته قال فقال لي إنك والله لا تستطيع على شيء إن للنار أهلا لا يخذون منه كما قال الله قال قلت يا أبا سعيد فيما انتخلوا ثم خرجوا قال كان أصحاب من في الدنيا فأخذهم الله بها فأدخلهم بها ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتسليم وأما آية السجدة هي صريعة بأن أصحابها هم المنكرون بالبعث المنكرون بالنار والحسن كما يطلق على المعاصي يطلق على الكبر وأن المعاصي يطلق على الكبر وكذلك السيئات وسياق الآيات هو الذي يبين المراد من الآية ولكن القوارب في القديم ومن سلك بس لكم إلى لا ينظرون لذلك لأن الزيغة التي في قلوبهم يدعوهم إلى الاتجاج بالمتسابق يقول الإمام بن كثير في تسير هذه الآية بعد الآيات من 18 إلى 20 في سورة السيدة ونصها أهما كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فبأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا على بنار الذي كنتم به تكذبون يقول يخبر الله تعالى عن عجله أنه ليس أوجد مكمه يوم القيامة من كان مؤمناً بآياته متبعاً لرسله بمن كان فاسقاً أي خاذياً عن طاعة ربه مكذباً لرسله كما قال تعالى أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم فالذين آمنوا عملوا الصالحات سواء يوم الماثون سامعون ثم أورد الآيات الدالة على هذا المعنى إلى قوله وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم فيها وذوقوا على بل حريف قال الفضيل الدعيار والله إن الأيلي لم يسقط وإن الأرض لم يفيده وإن اللهب لأربعه والملائكة تطمعه وقيل لهم ذوقوا على بل ناركني كنتم أي قال لهم ذلك تقريعا وتوبيحا فالآية ختمت بالتصليح بأن هؤلاء كانوا في الدنيا يكذبون رسله ويمكرون البعث ويكذبون به فهذا عمل قصار وليس عمل قصار من المؤمنين ولهذا نجد أهل هذه العقيلة قديما وحديثا يستدلون بالمتشاب ويترطون المحكم كما قال تعالى فأما النجين في قلوبهم زيغ ويتدرون ما تشابها منه في متغاءة تأويله وقد أخبر تعالى بعدله فقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدر قوة الفاسقين جزاء مثا أما الذي يبحث عن الحق فإن الله يوفقه ويسجده من السياقهم كما يقول رأيهم رأي الحوارف. وهو القول بتقليد أصحاب الكبائل في النار منه أن هذا هو الحق حيث نبسوا عليه هو ومن معه بذكر تلك الآيات التي فيها لهب المعصية أو الكسك أو السيئة والتي يدل سياقها أن المنصود بها كفار المكدبين بآيات الله الخارجين عن طاعته المكدبين للرسلين فجعلوها في المؤمنين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسبب ذلك ابتعادهم عن الذين يبينون لهم الحق في ذلك والخوارد الذين وصفهم عبد الله بن عمر هم الذين خرجوا أولا على الخليفة الراشد باسمان رضي الله عنه فقتلوا في ذلك ثم خرجوا على علي بن أبي طالب من الخليفة الراشد فكفروه وكفروا باسمانا وكثيرا من الصحابة ثم فتله أن رحمان بن بلجم أحد القراء متطلبا لقتله حسب زعنه إلى الله وذلك بتحريكه بآيات لا يفضل معناها وإنما يتبعون أهواءهم الحديثين لكتاب الله إذ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مع حفظهم له أي لكتاب الله وعباداتهم وأن الصحابة رضان الله عليهم يفكرون قراءتهم مع قراءة أولئك وصلاةهم مع صلاتهم ولكن قراءتهم لا تجاوز مناجرهم أي لا يخفون فيه شيئا وكان الوجه على أولئك أن يتفقهوا على الصحابة ويأخذوا العلم عنه لأنهم حضروا التنزيل وأخذوا على رسول صلى الله عليه وسلم ولكن بدل ذلك كفروهم وأخرجهم من الإسلام حتى من سهل له رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة عينه كعثمان بن عفان وعليم بن أبي طالب وغيرهما وقصة يديد الفقير وجماعة أو حصابته كما وصفه وهي في صحيح مسلم توضح للعاقل الناصح بنفسه ودينه وعمته أن الجلوس عند البلماء الربانين وهو البلماء الحكماء البقهاء الدين كما قال ابن عباس يعصم الباحث عن الحق من الزلل والشطر والغلو في الدين الغلو الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأم منه بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوة والعصابة الذين معهم جلس عبد جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة واحدة في المسجد النبوي سمعوا منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم مرتكب كبير من عصاة المنحدين وأن دخل النار لهم بسبب ذبه فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ويخرج الجنة فماذا كان مهدوهم بعد ذلك؟ وقد انطبق على جالب رضي الله عنه بصر لعباس للعلماء الربانيين يدل على ذلك ذلك الاستفهام الذي فيه الرحمة والحلم مع زيد الفقير حين قال زيد الفقير باعتراضه عليه بسرود الخوارج ومن يبدو بقوله المتسم بالشدة قال ما هذا يا صاحب رسول الله والله يقول إنك لمن تدخل النار من ويقول كل ما أرادوا أن يخلوا منها وعيدوا فيها فماذا قال جعال رضي الله عنه قال له أتمر القرآن قال نعم قال فأسمعت مقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعث الله فيه قال نعم ثم أيس أجاب يحدثهم عن المقام المحمود إلى ذكر فروج القصاد للوحيد من النار فماذا أحدث هذا المسلوب حكيم. وتقديم ذلك الدرس النبوي في نفس يزيد وجماعته الذين شغفوا برأي الخوارج إن الله عز وجل أنقذهم بذلك الدرس من الضلال إلى الهدى ومن الضربات إلى النوم حيث قال يزيد فرجعنا قلنا ويحكم أثرون الشيخ يترج على صلاة الله عليه وسلم قال فرجعنا أي عن ذلك الرأي هو تكفير المسلمين بالمعاصر والخروج على المجال فلا والله ما خرج بنا غير رجل واحد وهذا رجل واحد ركب رأسه وجعل رأيه هو الحق مثل ما يحدث الآن أيها الأخوة الله هذه لبعة منجزة عما أحدثه الخوارث ومن يقول بقولهم من شرخ في كيان الأمة الإسلامية وهم شرق في القتل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو رواية مسلمين وقد يأوصوا في حديث أبي سعيد في رواية الطبري كما في الفسد يبتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأسوأ والأوهان يورقون من الدين كما يورق السلام من الرمين وفي رواية إقلاب عن أبي بكرة ويقشح صحيد خال قال يأتيهم الشيطان من قبل دينه الشيطان من قبل دينه وإذا كان أولئك المؤسسون لهذا الفكر قد ذهبوا إلا أن لا تدارب كشرة في العالم وقد جاء بي صاحب خالف الكتاب ستبذ المرتدين الحديث الرجل ستة آلاف تسمع زلاثين وفيه قول علي رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبود سيخول من قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من قول خير البنية لا يجاوز إيمان حناجرهم الحديث إن فكر الخوارق المتمثل هي من يقولون بتكفير المجتمعات الإسلامية ما زال مكشرا وله دعاة والمخططون للنسل ومعلوم أن هذه الأكبار تقدم بأسلوب مصير للشباب وعامة الناس من جهة الدين الإسلامي وما يتعرض له الإسلام والمسلمون من أعداء الإسلام الذي لا ينفره أحد ولكن دعاة الفتنة يستغلون ذلك أولاً وقبل كل شيء إلى علماء المسلمين حتى يتمكنوا من قصر الشباب عن علمائهم والإصراء إلى تنبيهاتهم وبيان أحكام الإسلام فيما يحتاج إلى بيان متبعين لذلك الحديث عن الإسلام وما يتعرضونه المسلمون من ظلم وتعالم الدين وما شرعه الله في إعزازه من ضيان ومن ذلك الذهاب في سجل الله وإعلاء رأيس الإسلام وقد غال أبو بكرة في نواية لحديث أبي سعيد للصحيح المخالي رضي الله عنه في وصف الخوارج كما أوردها أبو الحيح في صحيح الحديث قال الشيطان من قبل دينه وأقول إنه ويفكر من أعداء الإسلام ضد الإسلام من قرونه سواء من غير المسلمين أو من, من تسيبون دليل الإسلام من علمانيين ومستغلبين هل معروفين من تعاليم هذا الدين الحنيف عداوتهم للاسلام والمسلمين ظاهره يعدها كل واحد ولكن الضرر على شباب الاسلام ممن يذلون اقلاما واساليب لا اثارها في العراق الشباب عن استراط المستقيم باسم الإسلام والدعوه اليه والتباتي على ضياع تعاليم وتوجيه اللوم إلى الغلماء بأنهم قصروا بل وتمالوا مع الظلم حسب تعبيرهم ولذلك بأن هذه الأفكار المنحرفة والشبهة المضلة على الشباب هي التي ولدت هذه الأحكام التي أفكروها على المجتمعات الإسلامية فحكموا بكفرها وارفدادها عن الإسلام غير آبئية بالقواعد الشرعية المبنية على اجل الكتاب والسنه وفهم السنه الصحيح الص... الص... وفهم السنه الصالح ومنها من ثبت اسلامه بيقين لا يجب اصرائه منهم الا بيقين وذلك بعد إقامة الفقه وادرك الشبهه في الامور الخفيه ولكن هؤلاء الدعاه لا يعرفون هذه القواعد الشرعيه لأنهم لم يتعلموها ولن يجلسوا إلى البلماء الضربانيين ليأخذوا عنهم العلم ولهذا حرسوا على إبعاد الشباب عن البلماء حتى لا يسمعوا منهم خلاف ما يبنونه عليهم ويتفرقوا عنهم حين يسمعون الأدلة المخالفة لآرائهم وأكسالهم ومعتقداتهم وما يدعون إليهم ولذلك أصحاب يزيد الفقير حينما يسنعوا كلام جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الأفكار كان كانوا يسمعونها من الذين ألقوا في أبهانه تكثير القصار بالمعاصر ولهذا حصلهم يسمع أهل العلم حتى أصبحوا كما وصف الله قول نوحي في كيفهم وعنادهم والصرافهم عن سماع ما يوجه لهم من دعوة إلى الخير والرجوع إلى الله حيث يجعلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونهم استقاله يدهم حتى يريدهم كما قالت عائله يزن عند واني كل ما دعون لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستخشوا سيادهم واستخشوا استخبارهم وهذا ينقل تماما على أبنائنا الذين وقعوا في حبائل هؤلاء فإن الدعوة والإرشاد والتوجيه في جميع وسائل الإعلام من الغلماء والدعاة والخطباء والحاضرات والندوات والمتقايات العلمية يسمعونها ويشاهدونها ويغرونها ولكنها لا تفجأوا في حناجرهم كما جاء في الحديث لأن الدعاة إلى الباطل تمكنوا من قلوب هؤلاء الشباب وعقولهم حتى أصبحوا لا يرون ولا يسمعون إلا ما يقوله شيخهم الذين حرّفوا النشوصة من الكتاب والسنة عما جلت عليه ولو علم هؤلاء الشباب أن العلم الشرعي لا يؤخذ إلا عن العلماء الربانيين ومذلك هؤلاء العلماء كما فقال ابن عباس رضي الله عنه العالمين بكتاب الله وسنة رسوله وفهم السنة الصالح لنصوص الكتاب وسنة لما سمعوا هؤلاء وقد قال الإمام الشافع رحمه الله لنسمع لكلام الإمام الشافع الإمام المنسه المعروف وقد قال الإمام السابق رحمه الله في وصف السلف الصالح وبيان سداد رأيهم فقال هم فوقنا في كل عدد وعقل ودين وفضل ورائهم لنا خير من رأينا لأنفسهم حتى يقول السابق أن الذين سبقوه من السلف الصالح السحابة والتبعاء رأيهم خير لهم والإعسال من أرائهم لأنفسهم فكيف نحن الآن؟ هم في كل علم وعقل ودين وفضل ورأيه لنا خير رأينا لأنفسنا فهذا قول إمام الشامع رحمه الله العالم الميتهف يقول هذا القول عن نفسه فإن هؤلاء الذين يتعون فهمنا فتاجوا السنة دون الرجوع إلى فهم سالة الصالح إله بل يقولون نحن رجالهم وهم رجال إن هؤلاء الذين تطفرين على العلم الشرعي من أدباء وأطباء وأمثالهم هم الذين جروا هؤلاء الشباب السلمين خطرة الصغار السلم والكبار منهم القليل العلم الشرعي ثم دفرهم لهم بالعواطف الدينية إلى تكفير المسلمين المحصومين بسهد بالله بالوحدانية ولرسوله بالتسالة مع الثامن شعير دينهم دون ذنب مقري لهم من دينه ودون تعقل من هؤلاء لما يترتب على ذلك الأضرار على الإسلام والمسلمين لا يبقوا إلا العطلاء العلماء الذين يعرفون المصالح والفاسد التي هي من قواعد الشريعة الإسلامية وأقول أليس ما يحدث اليوم من شراب المسلمين لكي ديال المسلمين بما فيه هذه البلاد أليس هو نتاج هذا الفكر يعني تكفير المستمعات كلها وأنه لم يبقى مسلم إلا أولئك الذين يعتنقون هذا الفكر فهم المسلمون وحدهم وما عداهم مرتدون عن الإسلام وهذا ما دل عليه صريح كلام بعض الكتاب الذي يقول وما أحضر قصبك المسلم اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البيانات نسمع التعليق يقول وما أحضر القصب البسلم اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البيانات وذلك بعد تعليقه على قوله تبارك وتعالى قول أي شيء أن شهادة حيث قال في تعليقه بشرح لهذه الآية أن المسلمين جميعا في مشارك الأرض ومغاربها قد يرتدوا عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤدلون. هل المؤدل كل يوم يسلم ويجيب الإسلامه خمس مرات لأن الإسلام هو الشهادة للأهل الوحيدانية والأخير برسالة أما ما في القلوب هو إلى الله وليس إليه وهو يقول بهذا التعبير هو ما حلم رصب اليوم أن تقضى طويلاً أمام هذه الآية البيانات وذلك بعد تعليقه على قوله تعالى كل أي شيء أكبر سهادة ومن الأمور المؤثرة في أدهان الشباب نحو علمائهم ما يحدث من بعض الدعاة وهو قوله إن العلماء لنزلوا في الساعة مع الشباب لحل مشاكلهم وتوجيههم الوجهة الصالحة أو أن العلماء في أبراج عاجية أو أنهم أصحاب الحواس أما ما يهم المسلمين ولا يملكونهم والحقيقة أن هذا القول مخالف للواقع إن هؤلاء الشباب في قاعة الدراس من المرحلة الأولى في حياتهم العلمية إلى الجامعات التي يتفرضون فيها هل يدرسون معهم في هذه المراحل إلا إن كان هناك دروس خفية غير الدروس الموجودة في المناهج فهذا شيء آخر في قاعة الدروس وفي المحاورات العامة وفي الندول وكذلك قطباء المساجد وأهل الحسرة كلهم يدرون الشباب وإن كانوا يدرسون في العلماء كبار العلماء وهذا الظاهر هو المفروض. فمحاضراته وترجيهاته والبرامج اليومية الدينية هم الذين يجيبون على الأسئلة الموجهة للجهد والجهد والناس والمشاهد للتجيزيون والمستمع للإداع قد يشفق على سماحة نفس المملكة الذي تحص صوته في خطبه وترجيهاته وإجاباته على ما يوجه إليه من مشاكل الشباب وغيرها من الأمور التي يهم المسلمين وإني آمن من نحو الكرام أن يبتعدوا عن هذا الاسلوب الذي يجرع في قلوب الشباب واعتقادهم أن القلماء مقصرون في توجيه الناس ويرسالهم إن هؤلاء الشباب الذين يحبون هذا الفكر المنحل بل الخطير نحو أمتهم لا يفيد فيه بعد في الله إلا الدعاة الذين ألهبوا عواطب ابنائهم وإخوانهم إلى الجهاد بسبيل الله من غير نظر إلى أحباب الجهاد بسبيل الله وإلى الرايح التي يجد المجاهد تحتها المجاهد وإلى الإذر المجاهد ممن يمتلك الإذر حسب القواعد الشرعية فعلى هؤلاء إن كانوا اقتنعوا بأن ذلك المدهج كان خطأاً ويجب عليهم تصليقه ويجمع الشباب بالعذون عن من زلقوا إليه لأنهم لو يوجههم لتكثير المسلمين وإنما وجههم للجهاد أو للجهاد المثلين وقد سمعنا وقرأنا ببعض الدعاء تغيرا في الإسلوب وتوجيها للشباب وحثهم على عدم الإنزلاق في الفكر الملحل ولكن لم تجد ذلك أثرا في واقع هؤلاء وهذا يؤكد ما قاله أحد المفتنين لأحوال الشباب وهو أن هؤلاء الدعاء لم يغيروا الوصول وإنما غيروا طريق الوصول إلى تلك الوصول فهذا الكلام من أراد أن يأخذه كاملا فليرجع وأقول من أراد الإطلاع على ما أشرت إليه فليرجع إلى جريدة المدينة ملحق الرسالة سبعة يشر يوم الجمعة ثمانية ربيع الأول عام 1424 في تسعة مايو 2003 في الدفاع الصحفي مع سوء الأمير النائد بالرأساء الصحف والذي كان يوم الأربعاء الموافق 21 صفر 24 فسيجد كلاما نفيسا في التحليل الدقيق لرجوع بعض الدعاة وقد قال وهذا بعض كلامه وهو بشتور في صفحتين أو ثلاثة وقد قال إننا نريد من هؤلاء الدعاة عودة صادقة صافية نريد رجوعا حقيقيا لا تراجع يؤمن لهم طريق الوصول إلى أهدافهم المشروحة فهناك فرق بين من غير أصوله وبين من غير طريق وصوله لا نريد تلك التراجعات التي إذا تعدوا أن تكون مراوغات قدموها ثمنا للتغذر بالصحب والقنوات الفضائية التي كانوا يحلمون الحديثة بها فتصدروا فيها ليصدروا من خلالها مناهجهم التي كانت سببا في ضلال الملايين من الناس والساحة أكبر والسامع أكثر قال وأقول ولكن الحساب عند ربي أشد وأعصر هذا من كلامه وفقه الله ومحدوم أن دعاتنا وكتابنا وأدباؤنا صوروا لشبابنا أن الجهاد في بعض البلاد والكرامات التي حدثت للمجاهدين هناك لم يحدث مثلها للصحابة ربون الله عليهم مع أنهم أي الدعاء لم يباشروا ذلك بأنفسهم لأنهم لم يساركوا في تلك المعارك وإنما يختفون بدفع الشباب فقط للجهاد حسب زعمهم أنه جهاد من سبيل الله ضاع منهم بتركيب راسته ثم فقد والديه له, له وهذا الجهاد هو ما فسره صاحب الكتاب المسمى كيف الأمر مدارك الجماعة إن ولا إنها بغد غاد إن دولة أفغانستان وهذا الكتاب الطبعة الثانية في عام 1416 قال إن دولة أفغانستان دولة الإسلامية ولو أنها أعلنت ذلك لوجب الهجرة إليها ولا ينهي لأحد البقاء في إيان الكف إلا بإذن ذلك دماء أو لمصلحة نتويها البقاء ولم يستثن أي دولة من دول العالم الإسلامية ومعلوم أنه لا يقصد الهجرة من دول الكبر كبريطانيا وأمريكا ودول أوروبا وإنما يقصد الدول الإسلامية لأنها مفدة عن الإسلام حسب سعبه أكذا قال وهذا الكثير في الطبع الثاني عام 1416 لكن لو بضعه الآن ماذا سيقول لنهاجر إلى أفمال الإسلام لا ندل وقد قال حد الكتار بمخالف يشرح في الشد الأوسط بتاريخ 2221-2004 ميلاد العدل 9491 قال بل إن هؤلاء الدعاة يرسلون أبناء البفراء ويقتونهم على الجهاد وأما أبناءهم فيدرفون في أرض الجامعات وهذه الأبعاد مخالبة للأقوام وبهذه المناسبة وأن أورد مكبعا مما كتبته في برنامج الوصائف في تداب الذي يذيع في إدارة القرآن وطبعت تلك الوصائف عام 1413 يعني قبل 15 سنة تقير أشير إلى مكبع من الوصية الثالثة والخمسين تحت عنوان الوصية بالتمسك بالسنة والابتعاد عن النار ونصفه إن ابتعاد سبابنا عن علمائهم وعلم التفقه عليه والسماع توليههم ولصائحهم بما لديهم علوم الشريعة والفتح في كتاب الله وسلة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بواقع ذمة حسب تجاربهم وخبراتهم يخشى على هؤلاء الشباب أن ينزلوا أو تزل بهم الأقدام إلى ما لا في دنياهم أخرى لا سيأمهم أحداث ليس عندهم للعلم إذا القريب وإنك لتعجم حين تسبع منهم أسئلة تنم عن حق مثال العلماء وذلك بوصفهم لهم بعدم إدراج الأمور وما يخيط من الأخطار وهي خلط موجهة لفصل الشباب الأحداث عن السماع من الغلماء بوسائل متعددة ولا خطرها على هؤلاء الأحداث في مستقبل حياتهم العلمية والفكرية فعلى علماء الأمة أن يوجهوا أبناءهم إلى طلب العلم والتفقه على الغلماء لهم أخطار هذه الوساوس والإنحاءات التي علقت بأنهانهم بأنها ضرر عليهم وعلى الدعوة والتوجيه ويرشاد كمة إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها نسأل الله لهم التوجيه والهداية نسأل الله تعالى أن نرد شبابنا إلى يادة الطريق وأن يهديهم استراطة المستقيم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا لينفعوا دينهم ومجتمعهم وأنفسهم وهو لذالهم والذر عليهم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله itu kurang